أفلم يئس الذين آمنوا أَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا نَتْجَمِيعَ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْسِيَ وَعْدُ اللَّهِ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 وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القوم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل